book 2 7 سكايتلي الاعداد الاعداد اس سكايتو Viens divi, trīs. Vad iznēn celā. Wahd iznē teēā. Es skaitu līdz trīs. Anna uddu Ana hatta selēā. Es skaitu tālāk. اواصل العد انا اواصل العد اربعة، خمسة، ستة, أربعة, خمسة, ستة. سبتني، عستوني، ديفني سبعة، ثمانية، تسعة سبعة، ثمانية، تسعة س كايتو انا اعد انا تعد تعود. تعود. هو يعد 1. pirmais 1 الاول 1 الاول 2 otrais 2 الثاني, اثنان الثاني, اثنان الثاني <ترشايس> ثلاثة الثاني الثالث ثلاثة، الثالث چتري، سترتائس أربعة، الرابع أربعة، الرابع خمسة، الخامس خمسة، الخامس سشي، سستائس 6 السادس 6 السادس 7 7th سبعه السابع 7 السابع, سبعة السابع 9 9th 9th 9